ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بادوا ايها المؤمنون انه يسرني في هذه الليله ان يكون اللقاء لكم او ان يكون اللقاء بكم في بيت من بيوت الله عز وجل ولا رجل ان اهل العلم يؤدون ما يجب عليهم في مثل هذه اللقاءات ولكني احسبت ان ادلي بدلو واشاركهم فيما يحصل من هذه اللقاءات التي ارجو الله تعالى ان تكون مباركه ايها الاخوه استمعنا الى هذه الايات الكريمه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وتوثيه الله وتوثيه الله الخطاب لنا بهذا الوصف يا ايها الذين امنوا يدل على ان ما بعده من مقتضيات الايمان وان كل مؤمن فلا بد ان يكون قائما بما يلقى اليه بعد هذا النداء بهذا الوصف العظيم ويدل دلاله اخرى على ان مخالفه ما ياتي بعده يكون نقصا في الايمان والا لما علق الوصف بالنداء والا لما علق الحكم بهذا الوصف ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه وإن توجيه الخطاب إلينا بلفظ النداء يا أيها الذين آمنوا دليل وإن توجيه الخطاب إلينا على ان هذا امر ينبغي ان تنتبه له لان النداء من ادوات التنبيه اتقوا الله حق تقاته ما معنى التقوى ايها الاخوه التقوى من اجمع ما قيل فيها واحسنه ما روي عن طلق بن حبيب رحمه الله قال التقوى ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله وهذا اجمع ما قيل في التقوى وهذا التعريف يتضمن ان التقوى ان تعمل بطاعه الله على عين لا ان جهد لان الذي يعمل لان الذي يعمل طاعة الله عن جهل قد يفسد اكثر مما يصلح ولكن اذا كان على نور من الله على علم كان على بصيره على بصيره من امره ويتضمن هذا التعريف ان قائمه طاعه الله يقوم بها وهو مؤمن بالثواب الذي جعله الله تعالى على هذه الطاعه ولهذا قال ترجو ثواب الله وهذا يتضمن الايمان باليوم الاخر والجزاء والجزاء على الاعمال وان تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله يعني تترك ما نهى الله عن علم عن علم بان الله نهاك عن هذا الشيء لا عن عدم رغبه فيه او عن جهل في هذا الامر لانك انما تتركه تخشى عقاب الله كثير منا يترك الرذى يترك الزنا يترك الفواحش لكن ليس على باله انه تركها لله فيفوت به ذلك خير كثير لكن اذا كان على باله انه انما تركها لله عز وجل نال بذلك اجرا ولهذا جاء في الحديث الصحيح ان من هم بالسيئه فلم يعملها كتبت حسنه كامله قال الله عز وجل في الحديث القدسي لانه انما تركها من جراء اي من اجل تعيد الكتاب مره ثانيه ام تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تعمل وان تفو كما نهى الله على امور من الله تخشى عقاب الله وسمي هذا تقوى لانه وقايه من عذاب الله عز وجل يقيث من عذاب الله الذي توعد به الكافرين كما قال تعالى واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون وفي قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته يعني الحق الذي يجب لله عز وجل عليكم ولكن في قدر الاستطاع كما قال الله تعالى في آية البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فما لا, فما لا يدخل تحت الوس فان الانسان لا يكلف به رحمه من الله عز وجل واحسانا الى عباده ثم قال تعالى ولا تموتن الا وانتم مسلمون يعني لا تموتن الا على هذا الحال هذه الحال وهي الاسلام لله عز وجل ظاهرا وباطنا بقلوبكم وجوارحكم والنهي عن الموت الا على الاسلام يستلزم ان نكون دائما على الاسلام كيف ذلك لان الانسان لا يدري متى يفاجئه الموت وكم من انسان قد مد حبال الامن طويله وكان وكان الموت اليه قريبا كان ابو بكر رضي الله عنه يتمثل دائما في قول كلنا مصبح في اهله والموت ادنى من شراك عليه فاذا كان الله يقول ولك موتنا الا وانتم مسلمون فمعناه انه يدا فمعناه انه يجب علينا ان نكون دائما على هذا الوصف لاننا لا ندري متى نموت اما الايه الثانيه فامر الله تعالى فيها بالتقوى موجهنا الخطاب الى عموم الناس يا ايها الناس اتقوا ربكم وقد قال علما التفسير ان الغالبه في السور المكيه بل في الايات المكيه ان يوجه النداء فيها الى الناس عموما بخلاف النداء في الايات المدنيه فان الخطاب فان النداء يكون فيها موجها الى المؤمنين يا ايها الذين امنوا وهذه من علامات او هذه من العلامات الفارقه بين السور المكيه والسور المدنيه لكنها ليس دائما اذ قد وجد في سوره البقره وهي مدنيه يا ايها الناس وجل ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم المهم ان الله يقول اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده ما هذه النفس هل المراد بالنفس الجنس او المراد بالنفس العين ان قلنا المراد بالنفس العين فهو ادم ولهذا قال وخلق منها زوجها واذا قلنا المراد بالنفس الجنس كما في قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعت فيهم رسولا من انفسهم صار المعنى اننا بني ادم كلنا جنس واحد لا يختلف احد عن الاخر وايا كان فان الله تعالى يأمرنا بتقواه منبها على انه يجب ان لا يتقى الا الله لانه هو الذي خلقنا واتقوا الله الذي تساالون به والارحام ما معنى تساالون به والارحام اي تسال الانسان بالله تقول اسالك بالله كذا وكذا والأرحام كانوا في الجاهلية يتساءلون بالأرحام فيقول أسألك بالرحم التي بيني وبينك والقرار بوصله أن لا تتسلط علي أو ما أشبه ذلك واتقوا الله عليه السلام والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وعلى قراءة النص والأرحام يكون معنى أن نتقي الأرحام فأسألك بالرحم نقوما فيما يلزم لها من اصله ان الله كان عليكم رقيبا اما في الايه الثالثه فان الله يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله تعالى في جوارحكم وقولوا قولا سديدا اي صوابا يصحح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فكل من قال قولا سديدا مع التقوى حصل له هذان الامران اصلاح الاعمال ومغفره الذنوب ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ايها الاخوه الكرام انه من المعلوم لنا جميعا ان الله عز وجل خلقنا من عدم كما قال تعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وانما آلنا الى الفناء كما قال الله عز وجل كل من عليها فان وان بقينا في هذه الدنيا يمر سريعا ويذهب جميعا كانهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار وقص هذا الامر بما مضى من حياتك الذي مضى من حياة الانسان سواء طال به الزمن ام قصر كأنه لم يمض كأنه بالحال التي هو عليها الآن نحن الآن منا من له عشرون سنة ومنا من له أربعون ومنا من له ستون ومنا من له فوق ذلك هذه المدة التي ذهبت كأنها كأنها إيش كأنها ساعة وقس ما يستقبل من دنياك على ما مضى منها وحينئذ وبهذه النظرة الثاقبة يجب علينا أن ننتهز فرص العمر العمر يجب علينا أن لا تمضي ساعة من ساعات أوقاتنا إلا ونحن نعرف ماذا عملنا فيها وماذا حصل من تفريط حتى نتتاركه بالتوبة إلى الله عز وجل وإنني أذكر نفسي وإياكم بهذه الحكمة العظيمة التي قال الله فيها وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما خلق الله الجن والانس للتمتع في الدنيا والترف وجمع المال والاولاد والزوجات ولكن لشيء واحد وهو عباده الله قالوا الجن والانس لاي شيء خلقوا نعم من يذكرني انسى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه اذا المعادله خلق ما في الارض لنا وخلقنا لعباده الله وحينئذ فان من العقل ان نستخدم ما خلق لنا ليكون عونا لنا على ما خلقنا له وهو طاعه الله عز وجل كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال ينبغي للانسان ان يجعل المال بمنزله الحمار الذي يركبه او بمنزله الحوش الذي يقضي فيه حاجته الحوش معلوم لكم ولا لا الحوش الحمام الذي يقضي فيه الانسان حاجته يعني لا تجعله والغاية المال لكن اجعله موضع قضاء حاجتك شف العقل والمعرفة لأن المال سوف يزول عنك أو تزول عنه لا يمكن أن يخلد لك ولا يمكن أن تخلد له بل لا بد من المفارقة إما منك أو من المال وحينئذ وحينئذ سما هو مقتضى العقل السليم ان يجعل الانسان الوسيله غايه او ان يجعل الوسيله وسيله ويهتم بالغايه اظن المعنى الثاني هو الصواب ان يهتم بالغايه وان يجعل الوسيله وسيله ينزلها منزلتها وعلى هذا فانه ينبغي ان نعرف ما معنى العبادة حتى نكون على بصيرة من أمرنا في معرفة كلام له عز وجل العبادة أيها الإخوة تطلق على معنى على التعبد وعلى المتعبد به العبادة تطلق على معنى على التعبد وعلى المتعبد به فعلى المعنى الأول يعني يكون معنى العباده ان يتذلل الانسان لربه بامتثال امره واجتناب نهيه محبه له وتعظيما يريد تالي مره ثانيه ان يتذلل الانسان لربه بامتثال امره واجتناب نهيه محبه وتعظيما فيكون هذا الوصف عائدا للانسان العابد اما على المعنى الثاني ان العباده تطلق بما على معنى التعبد على معنى المتعبد به فقد حدها شيخ الاسلام رحمه الله بتعريف من احسن ما يكون التعريف فقال العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال الاعم والاعمال الباطنه والظاهره فصلاه اذا اداده والزكاه اداده والصوم اداده والحج اداده لا يريد الله عز وجل منا بهذه العبادات ان يتعبنا فقط ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم ما يريد الله عز وجل أن يحرجنا في هذه العبادات وما جعل عليكم في الدين من حرج وإنما أراد بهذه العبادات أراد بها أن نصل إلى سعادة الدنيا والآخرة وحينئذ نعرف أن هذه العبادات ليست تكليفا وإشطاقا علينا وإنما هي لمصلحتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة ولا يمكن ان تستقيم الدنيا الا بالعباده ولا استغ اريد بالعباده مجرد الحقوق الخاصه بالله عز وجل حتى معاملتك مع الناس يمكن ان تتحول الى عباده يمكن معاملتك بل معاملتك مع الناس يمكن ان تتحول الى عباده كيف ذلك اذا عاملتهم في مقر الله من النص والبيان امتثالا لامر الله عز وجل صارت المعامله عباده حتى لو تبيع سلعه على انسان وتبين ما فيها من عيوب وتصدق فيما تصفها من من الصفات المطلوبه صرت الان متعبدا لله لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتي النصيحه قلنا علمني يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم الموظف يؤدي وظيفته احيانا يؤدي وظيفته من اجل الراتب واحيانا يؤدي وظيفته من اجل القيام بالعمل الذي فيه صلاح الناس فعل الاول يكون عباده لا لا لكن الا الثاني يكون عباده ولا يفوت الراتب شبه النيه تجعل العاده تعتادوا عادات وربما يكون مع الغفله يحول الانسان عبادته الى عاده مع الغفله كما لو كان يذهب يصلي لانه اعتاد انه اذا قام من النوم يتوضا ويذهب ويصلي لكن ما يشعر حينئذ انه يذهب امتثالا لامر الله عز وجل واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم وحينئذ نفوتهم خير كثير ولهذا قيل اهل اليقظه عاداتهم عبادات واهل الغفله عباداتهم عادات كل ذلك من اجل النيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وقد عاده في حجه الوداع وهو مريض وخاف رضي الله عنه ان يموت في مكه وقد هاجر منها فقال يا رسول الله اني ذو مال يعني مال كثير ولا يريثني الا بنتين لي يعني لا يرثه من, من اصحاب الفروض او من الذريه الا ابا تصدق بسولثي مالي قال لا قال فالثلث يعني النصف قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير ثم قال وهو محن الشاهد انك انتذر ورثتك اغنيا خير من ان تذرهم عاله يعني فقرا وتتكففون الناس فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم الحي لرجل ترك الوصيه من اجل ان يبقى المال لورثته المحتاجين انك ان تدر ورثتك اغنيا خير من ان تدرهم عاله يتكففون الناس وقال له النبي عليه الصلاه والسلام اعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليه حتى ما تجعله في ثم راتك في اسمها هذا فم. ها في ثم فيها لغتان لان فيها لغتين ثم وفي في ثم امراتك و اللغة الفصحى في في مرآتك لماذا مثل الرسول عليه الصلاة والسلام بما يجعله الانسان في مرآته ما قال حتى ما تجعله في, في أبيك أو في أمك بل قال في في مرآتك لأن المرأة إذا لم ننفق عليها زوجها طالبت الفراق طالبت بالفراق واذا طالبت بالفراق وفارقتها بقيت بلا زوج اذا انفاقه على زوجته كانما يجر به الى نفسه اش نفعا ومع ذلك قال له الرسول عليه الصلاه والسلام انك اذا انفقت نفقا أن تنتقي بها وجه الله حصل لك بالاجر حتى في هذه النفقه التي تكون معاوضه معاوضه يعني انفاق على الزوجه يظن ان الانفاق ان الاستئثار بها ونيل الشهوه منها ولهذا اذا نشزت الزوجه فان نفقتها تسقط الحاصل ايها الاخوه ان النيه لها تاثير عظيم في عباد في العباده ولهذا نقول ان العباده لا تكون عباده الا بشرطين اساسيين احدهما الاخلاص لله والثاني المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارجو ان تراجعوا لان هذا مهم لا لا تتم العباده الا بشرطين اساسيين وساتحدث عنهما ان شاء الله قريبا الاول الإخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأما الإخلاص لله فمعناه أن لا يريد الإنسان بها التعبد إلا وجه الله والدار الآخرة لا يريد أن ينال مالا ولا جاها ولا أن يسلم من سلطان ولا غير ذلك من أمور الدنيا ما يريد إلا إلا وجه الله والدار الآخرة وهذا الشرط له أدلة من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمن الأدلة قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين أي مخلصين العبادة لله وقال سبحانه وتعالى وما اتيتم من ربا يربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولائك هم الموفون اشهدوا قوله وما اتيتم من زكاه ن ن تريدون وجه الله فبين الله عز وجل ان الزكاه لا تقبل الا اذا اذا اريد بها وجه الله لانها اذا قبلت ضعفت واذا لم تضاعفت فما نحن لم تقبل وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فنيجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراة ينكحها فاجرهه الى ما هاجر اليه تبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الاعمال بالنيات وان لكل امرئ ما نوى ثم ضرب مثلا بالهجره يهاجر رجلان من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام احدهما هجرته مقبوله والثاني غير مقبوله من المقبوله من المقبول هجرته من كانت هجرته الى الله ورسوله والثاني هجرته من الدنيا غير مقبوله فهجرته الى ما هاجر اليه طيب يصلي رجلان احدهما يصلي لله عز وجل يصلي لله لا يريد بذلك مالا ولا جاها والثاني يصلي للراتب لان جوهر راتب الامام فكان يصلي لأجل الراتب فقط هل يؤجر على امامته ولا لا ما يؤجر على امامته لانه صلى لانه صار اماما للراتب ولهذا سئل الامام احمد رحمه الله عن رجل قال لا اصلي بكم رمضان يعني ترويح الا بكذا وكذا فقال الامام احمد نعوذ بالله من يصدق بهذا رجل يقول ما أصلي بكم إلا بفلوس يقول من يصلي خلف هذا ولكن قد يقول قائل هل معنى ذلك أن الإمام إذا أعطي من بيت المال راتبا هل يبطل أجرب الجواب لا ما دام صار إماما للناس لله فما أعطيه من الراتب لا ينقص به الأجر ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب عاملا على الزكاة ثم رجع فأعطاه أجرا على عمله قال يا رسول الله أعطه من هو أحوض به من هو أحوض إليه مني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشتف ولا سائل فخذ وما لا أعطيه تتجسد هو نفسه الشرط الثاني ايها الاخوه لقبول العباده المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بان يتاثى الانسان في عبادته في الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الدليل من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وقال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وقال تعالى: وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين سفاء فإن هُنفا بما لا غير مايلين يمينا ولا شمالا وهذا هو المتابع ولهذا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الناس صلوا كما رأيتوني اصلي وقال في المناسك لتأخذوا عني مناسككم وتوضا وقال من توضى نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا ادى يحدث بهما فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه ولكن بماذا تتحقق متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم اقول لا تتحقق المتابعه حتى تكون العباده موافقه لما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام في امور سته في سببها وجنسها وقدرها وصفاتها وزمانها ومكانها وفي المره الثانيه لا تتحقق الموافقه الا تتحقق المتابعه في العباده حتى تكون موافقه لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في امور سته في سببها وجنسها وقدرها وصفاتها وزمالها ومكانها واعيد مره ثالثه ايضا ها انطلبت من ذلك فانا ساسالكم ان شاء الله لا تتحقق المتابعه الا اذا كانت العباده موافقه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في امور سته جنسها سببها وجنسها وقدرها وصفاتها وزمانها ومكانها فمن من حفظ هذه الامور سته ربنا قلت لها قدريا في زمانها وظيفتها ومكانها صح استغفر الله طيب اولا لابد ان تكون موافقه للشريعه في سببها فمن تعبد لله في عبادته وقرنها بسبب لم يجعل الله سببا فانها لا تقبل منه لا تقبل مثال لذلك لو ان الانسان احدث عباده مقرونه بسبب لكنها لكن الرسول عليه الصلاه والسلام لم يجعله سببا بل لكنه ليس بسبب لا في الكتاب ولا في السنه فانها لا تقبل منه لو كانت هي خيرا ما دام جعلها مربوطه بسبب لم يجعله الله سببا لها فانها لا تقبل منه يشادل ذلك لو ان رجلا تعبد لله تعالى بعبادته قصدي لو ان رجلا صار كل ما تمت له سنه ذبح ذبيحه وتصدق بها ذبح الذبائح والتصدق بها جائز ولا لا ها لو واحد مثلا ذبح ذبيحه وتصدق باللحم على الفقراء كايذول لها لكن هذا جعل كلما تمت السنه دبح هذه هذه الذبيحه ماذا تكون عباده صار سبتا لا اجر عليها فليعثموا عليه وكذلك لو احدث احتفالا في بمولد الرسول عليه الصلاه والسلام وقال انا احب الرسول واحتفل احتفالا للصلاه عليه والسناء عليه عليه الصلاة والسلام بما هو أهله ماذا نقول له ها؟ تقبل على العبادة ولا لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خير من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا كيف تقول هذه بدعة هل أحد إذا صلى على رسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا ابتدى لا إذن كيف تقول نها بدعية لأنها غير مربوطة بهذا السبب أن تصلي لله عز وجل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل وقت ما نمنعك لكن كونك تجعل هذا السبب سببا للصلاة عليه والثناء عليه واحتفالا من مولدك هذا لا يصح ولا تقبل منك أن تكون موافقة للشرأ في جنسها فذا رجل في عيد الاضحى ضحى بشاته من بهيمه الانعام على الوجه الشرعي تقبل وثيته ولا لا ها صح نعم حسب ما ما رس لنا تقبل شرعيه وتقبل الشاته قيمتها 300 ريال فجاء رجل اخر وقال ساضحي بفرس لان الفرس قيمته 1000 ألف ريال والشاة 300 ريال فانا ساضحي بفرس يوم العيد ما تقول في هذه العبارة ها وهذه صياغيه صحيحه ولا لا ها في فرس فرس يعني فرس طيب هذه غير صحيحه لماذا لأنها ليست من باهمة النعام فخالفت الشرع في الجنس خالفت الشرع في الجنس فلا تقبل يعني لا بد أن تكون موافقة للشرع في الجنس طيب راجل آخر قال إن الإنسان إذا صلت ظهر أربعا كل ركع فيها ركوع وفيها سجودان واتى بشوته او اركانها تقبل ولا لا ها تقبل ان شاء الله يعني هي ماشي على على ما رس من شرع لكن اخر قال ساصليها سته اصليها سته عزيز الله يقول تزوجوا فان خير زك التقوى ماذا تقول في تقبل ولا لا لا تقر بل ترد عليه لانها خالفت الشر بماذا ها في قدرها ولهذا يعتبر هذه الزياده مقتضى الاصلاح فابراج الاخر قال الوضوء ثلاثه سنه ولكنني بتوضا اربعه عنه. الغسل الرابعه تخبل منه ولا لا لا تقر لانها صارت على خلاف الشر طيب في سببها جنسها وقدره بعدها صفاتها كيف يتوضا الانسان जब جاء بسم الله تي غسل الكفين ثم الوجه ثم اليدين ثم مس الراس ثم غسل الجي هذه الترتيب لكن هذا الرجل عكس عكس فبدا باصل اليدين ثم بمسح الراس ثم بغسل اليدين ثم بغسل الوجه ما نقول في عبادته هذه ها غير مقبوله ولا مقبوله لانها خالفت الشرع في صفتها وكيفيتها في صفتها وكيفيتها فلا تقبل في زمنها لو ان رجلا في عيد الاضح اصبح تذبح اضحيته قبل الصلاح واكل منها وذهب وصل ما تقوم في عيد الاضحية لا تقبل لماذا لست في وقت العبادة خرج يعني لست في وقت العبادة قبل ان تقوم ان ياتي وقت العباده لان الضحيه ما تكون الا بعد صلاه الانا طيب رجل تعمد ان لا يصلي الظهر الا بعد دخول وقت اصلي بدون عذر ماذا تقول في عبادته لا تقبل لانها مخالفه للشرع في وقتها او في زمنها اخيرا ان تكون موافقا للشرع في مكانها فلو ان رجلا لما دخل العشر الاخير من رمضان بقي في غرفه من بيته لا يخرج منها وقال انا معتكف لله معتكف. ما تكفي ماذا تقول في اعتكاف هذا صحيح ولا صحيح ليش بمخالفه الشرع في مكان العباده اذا ايها الاخوه كل عباده لا تقبل الا بشرطين اساسيين احدهما الاخلاص لله والثاني المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا الادله لذلك وقلنا ان المتابعه لا تتحقق الا بشروط الا اذا كانت موافقه للشرع في امور سته وهي السبك والجنس والقدر والصفه والزمان والمكان انتبه لهذا وذكرنا امثله فيما لا تصح به العباده لمخالفه هذه الامور او احدها ثم علم ان اهم ما يتعبد به الانسان من الاعمال من حمال الجوارح هي الصلاه فالصلاه اوكد من الزكاه واوكد من الصيام واوكد من الحج لان اركان الاسلام كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام خمسه قال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمسه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت كم دوله <تصفيق> شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام <تصفيق> سته كيف الرسول يقول بني على خمسه ما بعده الشهاده ثاني ركن واحد لماذا كانت الشهاده ركن واحد لانها لا تتم العباده الا بالاخلاص ويشهد ان لا اله الا الله والمتابعه ويشهد ان محمد رسول الله فلهذا جعلها جعله من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واحدا الصلاه نحن نعلم جميعا ان ان لها اوقاتا معينه ولا تخفى على احد ولكن لعلي اسال بعض الناس من اين او متى يكون وقت الفجر من والى ادناان لا انا خالفك وقت الفجر من والى اخشى انك تظملك بانك ما صليت الفجر يا اخي من وإلى افترج من متى الى متى من طلوع من طلوع الفجر الثاني الى الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس الفجر الاول من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس هذا وقت الفجر ما خطا توافقون على هذا ولا لا أيه. لان الفجر فجره الكاذب والصادق من يفرق لي بين الكاذب والصادق اما في الاحكام فظاهر الكاذب ما له حكم اطلاقا لا يحرم الطعام على الصائم ولا يبيح السرقه لمن صلى الفجر الكاذب لكن ما الفرق بينهما نعم يقول ان الفروق بينها بينهما ثلاثه الفجر الكاذب يظلم جو بعده والصادق مستطيل يعني ك كبطائق له اجنحه يعني يمتد من الجنوب الى الشمال الفرق الثالث الكاذب بينه وبين الافق ظلمه كوك العمود ابيض لكن اسره مغدل والصادق ليس بينه وبين الافق ظلم هذه فروق ثلاثه من فروق طبيعيه تشاهد لكننا بواسطه الانوار ما نشاهد ذلك انما لو كنت في بر ولا يس حولك انوار عرفت الفرق وقت الظهر من والى ان الشمس على بين <تصفيق> طيب من يعرف وقت الظهر من وإلى نعم من زوال الشمس إلى إلى أن يصير ضل كل شيء مثله مثله نعم مثله طيب وقت العصر من ذلك الوقت من مصير كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس نعم والضروره الى الغروب وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر فثاره ان يكون ساعه ونص بين المغرب والعشاء وثاره ساعه ثلث وثاره ساعه و17 دقيقه يختلف طيب وقت العشاء من مغيب الشفق الاحمر الى لا إلى نصف الليل إلى نصف الليل فقط من نصف الليل إلى الفجر ما فيه وقت الصلاة وقد علمنا الفجر الدليل على هذه الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لجلوك الشمس إلى غسق الليل ثم فصل وقال وقرآن الفجر وهذا يدل على أن ما بعد منتصف الليل ليس وقتا للفرائض وإلا لقال الله اقيم الصلاة لدلوك الشمس الى طلوع الشمس فلما قال الى غسق الليل وغسق الليل منتهض الظلمه واكثر ما تكون الظلمه الليل عند منتصفه وهذا يؤيد حديث الحديث الثابت حديث حديث عبد الله بن عمر بناص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر الى غروب الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحلو وقت العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاه المغرب الى مغيب الشفق ووقت صلاه العشاء الى نصف الليل ووقت صلاه الفجر ما لم تطلع الشمس واضح رزق الوقت العشاء الى متى الى نصف الليل وقد يقول قائل منكم أن تذكرت أن العصر إلى الغروب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما لم تسفر الشمس من أين أتيت بالوقت الإضافي هذا أقول أتيت به من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أدرك ركحة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وينبني على هذا مسألة مهمة لو ان امراه من من النساء طهرت من حيضها بعد منتصف الليل وقبل طلع الفجر هل يجب عليها قضاء العشاء او لا ها لا يجب عليها قضاء العشاء لانها طهرت بعد بعد انتهاء العشاء الوقت كما انها لو طهرت الضحى لم تلزمها صلاه الفجر طيب سؤال الاخ عن الزواج الزوال علامته زياده الظل بعد تناهي قصره بارح. طيب اذا طلعت الشمس اركز عصا له غلو ولا لا طيب كل ما ارتفعت الشمس قصر الظل كل ما ارتفعت قصر الظل فاذا ان قصره وبدا يزيد فهذا هو علامه زوال الشمس هذا الزوال لان ذلك يعني انصرفت عن كبد السماء اما بالنسبه لضبط الساعات فقسم ما بين طلوع الشمس الى غروبها نصفين ما بين طلوعه وطالع الفجر ما بين طلوع الشمس الى غروبها اقسمه نصفين والنصف هذا هو وقت الزوال نعم لو ان رجلا صلى احدى الصلوات بعد خروج وقتها وهو متعمد بدون عذر تقبل ولا لا لا تقبل ولهذا كان القول الراجح ان الانسان اذا كان في اول عمره لا يصلي ثم من الله عليه بالهدايه وكاب الى الله فانه لا يلزمه قضاء ما مضى من صلاته وانما عليه انفوبه الى الله وكذلك لو ان رجلا من الناس ترك صيام يوم من رمضان متعمدا يعني مثلا قال انه لن يصوم غدا فهو بلا شك آثم ولا ولا يلزمه قضاؤه قد يقول قائل وفي غنى انه في نفوسكم الان كيف تقول لازمه القضاء هذا تخفيف عليه فجوابي على هذا انه ليس تخفيفا عليه بل هو تشديد عليه لان معنى قولي هذا انه لا يلزمه قضاء الصلوات التي تعمد تعمد فعلها بعد الوقت لازمه القضاء ليس معناه تخفيف عليه لكن معناه ان رفضها وعدم قبولها وان هذا عقوب منه لو صلى 1000 مره وكذلك لو ترك يوما من رمضان لم يصم متعمدا بلا عذر شرعي فإنه لا يقبل منه قضاؤه مدى الدهر وهذا يجب للإنسان أن يخاف وأن يتوب ويرجع إلى الله أكثر ومن المهمة في الصلاة أن يعرف الإنسان ما يلزم لها قبلها وأوكد ما يلزم لها قبلها الطهارة ولهذا قال النبي عليه الصلاة لا صلاة بغير طهور أظن أخطأت لا ثلاثه وهو بغيره طهور وليس بغير طهوره نعم ومن خطئني في ذلك فعليه ان يذكر لي الفرق طهور هو فعل الطهاره يعني يعني الضم طهور بضم الطاء هو فعل امم بالفتح فعل الطهار الحمد لله الذي جعلك تخطئ نعم طيب الصواب العكس الصواب العكس الطهور بالفتح هو ما لغطهره به والطهور بالضم هو احسال الطهاره يعني مثلا واحد يتبهر هكذا بيديه نقول هذا طهور لكن يأتي بالماء ليتطهر به نقول هذا طهور انتبه للفرق طيب وضو وضو ووضو ما الفرق وضو بالفتح ووضو بالضمط ما الفرق انا ما ودي احرم اهل اللغة من البحث في اللغة خليلا نعم بالفتح وليس بالفتح والنقل الماء لا يتوضا به وبالظن كان عذو طيب سحور وسحور س سحور سحور فعل سحور يعني اكل السحور لا يبقى سحور بالفتح سحور سحور الاكل زي السحور الفعل طيب صح طيب إذا قلت أدني لي سحوري قرب لي سحوري خطأ أم لا صواب خطأ اه. قرب سحوري طيب إذن الحديث لا يدعون نصبه خير ما أخروا السحور أم لا السحور بالضم أم لا بالفعل بالضم السحور يعني الفعل يعني ما اخروا السحور لان لان لاننا لو قلنا السحور كان معناه انه من الخير اذا جابوك السحور أن عنك. انت تؤخر تبعد عنه ولا ساكلا المهم انتبه ايها الطالب للفرق بين فعول ها وفعلول ففعلول للاله التي يفعل بها وفعلول للفعل والا يقول لي انه حان وقت الاداء طيب لا ندرس نحن سكتنا اثناء الاذان من اجل ان نقول مثل ما يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن كنقول مثل قوله الا في جملتين فقط وهما حي على الصلاه حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوه الا بالله وفي صلاه الصبح اذا قال الصلاه خير من النوم نقول الصلاه خير من النوم كما قال ولكني اسال لماذا لم نقول مثل ما يقول في حي على الصلاه حي على الصلاه لانه هو يدعونا يقول حي يعني اقبل فلو قلنا نحن حي على الصلاه معناه دعونا هو ايضا هو يدعونا الى المسجد ونحن في البيت نتابعه ندور البيت هذا ما استقيم ولهذا كان المشروع في حقنا ان نقول لا حول ولا قوه الا بالله وما معنا لا حول ولا قوه الا بالله معناها الاستعانه كانك تقول في جواب المؤذن سمعنا واطعنا ولكننا نسال الله العون وتقول اذا قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله مثل ما يقول ثم تقول بعد ذلك رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا هذا هو محل ذلك انتبي يعني ان رضيت بالله ان قول الانسان رضيت بالله ربًا تكون بعد الشهادتين لان ما دين يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدًا عبد رسول الله فتقول رضيت بالله ربًا اذا اذا, اذا قلت انت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله تقول رضيت بالله ربًا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وبعد انتهاء اداء ماذا ماذا نقول اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوه التامه وصلاه القائمه فات محمد الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد واذا قلت ذلك فانها تحل لك شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم اسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم ممن يصلون في شفاعته احببته ان ننبه على هذا لان بعض الناس يتهاونون متابعه المؤذن نع ان بعض اهل العلم قال ان متابعه المؤذن واجبه وان من لم يتابعه فهو آثم فمتابعه المؤذن سنه مؤكده لا ينبغي للانسان ان يدعها طيب اذا كان يقرأ هل يدع القراء ويجيب يقرأ القران هل يداو القراءه ويتابع المؤذن نعم يقرأ يقرأ القراءه ويتابع المؤذن طيب اذا دخلت المسجد وهو يؤذن هل تصلي تحيه المسجد او تقف وتتابع المؤذن ثم تصلي تابع المؤذن نعم هو هذا الثاني الا ان بعض اهل العلم قال يستثنى من ذلك أذان الجمعة الثاني فإن الأفضل أن تصلي الركعتين لأجل أن تتبرغ الاستماع الخطبة قل من أهم ما يكون للصلاة الطهارة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور والطهارة ثلاثة عنوان طهارة من الحدث الأصدر وطهارة من الحدث الاكبر وطهارة بالتيمم عنهما جميعا اما الحدث الاصغر فيطهر اربع اعضاء الوجه واليدان والراس والرجلان الوجه يجب يمسح من, من من الاذن الى الاذن عرضا ومن من حنى الجبهه الى اصل اللحيه طولا ومنه المضمضه والانشق واليدان يجب ان يغسلا او يجب ان تغسلا من اطراف الاصابع الى المرفقين والمرفقان داخلان في الغسل وانتبه اذا كنت في ايام الشتاء لا تكون الاكمام كثيره فلا تبصرها الا قليلا لا بد ان تغسل المرفق واما الراس فيمسح جميع الراس ومنه الاذنان واما الرجلان فتوصل الرجل من اطراف الاصابع الى الكعبين وهما العظمان اللاتئان في اسفل الساق ولكن من رحمه الله عز وجل ان خفف علينا بالنسبه للرجلين لانها موضع المشي وتتعرض لبروده الارض ولا الصعوبه في ايام الشتاء فمن رحمه الله ان شرع لهذه الامه المسح على الخفين في القران ولا بالسنه في القران ولا بالسنه وقد تواترت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين كما قيل مما تواتر اضبط البيتين يا ولد بس تسال عنهم ان شاء الله مما تواتر حديث من كذب ومن بنا ومن بنا لله بيتا واحتسب ورؤيه شفاءه والحوض ومسح خفين وهذه بعضه بيتان يقول الشاعر في العرب ويشدو قصيدته قد تكون 50 بيتا او 100 بيت ثم ينصرف فيحفظها الناس ولا لا انا الان وش تكون بيتين فقط نعم نعم ولا يكتب احد مما تواتر حديث ومن كذب مما تواتر حديث ومن كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤيه شفاعه والحوض ومسح خف الثنين وهذه بعضه من حفظها بدون كتابه طيب اذا سجلها في المسجلات ان شاء الله المهم ان قوله ومسح الخفين يعني انه مما تواترت به السنه ولهذا لم يخالف فيه احد من اهل السنه كل اهل السنه والحمد لله مجمعون على مسح الكفين وان كانوا يختلفون في بعض الشروط ونحن نتكلم الان بكرام موجز لان الناس في الشتاء يحتاجون الى بيان هذا الحكم فاولا ما لا يشترط لمسح الكفين يشترط اولا ان يلبسه ما على طهاره ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبه وقد اهوى لينزع خفيه قال دعهما فاني ادخلتهما ظاهرتين فلو نسى الانسان ولبسهما على غير الطهاره ومسح فان وضوؤه لا صح واجبه عليه ان صلى ان يعيد الصلاه المفروضه لانه لبسهما على غير طهاره وهناك شيء يسمى الجورب وهو غير صف ما الفرق بينهما الجورب هو الشراب يكون من الصوف ويكون من الكتان ومن غيرهما وعما الخف يكون من الجل والجورب نص على العلم ومنهم حاشة شرح مفتر خليل قال ان الجواربه التي يسميها اهل مصر شرابا فدار الاشكال فالشراب يمسح فلا يمسح على الشراب ولا على الخف الا اذا لبسه ماء طهارة ثاني لا بد ان يكون الخف مباحا فان كان محرما لم يصح المسح عليه لو لبس الرجل ثوربا من حريق هل يجوز المس عليه ولا لا نعم لا يجوز المس عليه على المشهور عند كثير من اهل العلم لان هذا اللبس محرم ولو اجزنا له المس عليه لاجزنا له الاستمرار في لبس المحرم و لا بد ان يكون المسح في مده محدده شرعا وهو المقيم يوم وليله وللمسافر ثلاثه ايام بلا ليله وابتداء المده من اول مره المسح بعد الحدث وانتهاؤها وهو لم يبتديها وليست المده محدده كما يظن بعض الناس محدده بالصلوات فتحدد بخمس صلوات النبي عليه الصلاه عليه الصدق والسلام حددها بكم في اليوم اما يوم وليله والا ثلاث هي ما حدد هذه الصلوات اطلاقا ولهذا يمكن ان يصلي المقيم بالخفتين اكثر من خمس صلوات واظن ذكرنا في جلستنا الماضيه انه يمكن نصلي أن 15 يصلي, يصلي بالخفتين 15 صلاه وهو مقيم يصلي بالخفين خمسه اشه صلاه وهو مقيم نعم نعم مثال ذلك نحن الان في يوم الاربعاء فرجل لبس الخفين لصلاه الفجر يوم الاربعاء وبقي على طهارته حتى صلى العشاء ليله الخميس ثم نام فاستيقظ صباح الخميس لصلاة البجر ومسح في الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة نعم خمس وعشرين دقيقة نعم السيقرة بعد الآذام بعد الضقائق متى يبتدع المدة من خمس وخمس وعشرين دقيقة من يوم الخميس وبقي أمسح يوم الخميس وفي يوم جمعه توضأ لصلاه الفجر يوم الجمعه في الساعه 5 وربع انتهت المده ولا ما انتهت مسح قبل ان تنتهي المده وبقي على طهارته حتى صلى العشاء ليله السبت كم صلى؟ تعد لبس الخفين صلى صلاه الفجر يوم الاربعاء والظهر والعصر والمغرب والعشاء وكل هذه المده ما حسبت له يعني ما مسح اللي صلى الفجر يوم الخميس والظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم صلى الفجر يوم الجمعه لانه مسح قبل ثمانيه مده الفجر والجمعه والعصر والمغرب والعشاء فكم صلى من مرة خمس عشرة صلاة وهو لا بس لخفين نعم قد تقول كيف لا ينتقض وضوءه إذا تمت المدة في فجر يوم الجمعة لأنه مسح لصلاة الفجر يوم الجمعة قبل انتهاء الوقت بعشر دقائق كيف يفقى طهارته وقد انتهى الوقت نقول نعم لا تنتقض الطهارة بانتهاء الوقت يعني إذا انسى الوقت وقد مسحت الخفين وهن عليك إلى الآن فالطهارة باقية <تصفيق> <تصفيق> نعم لكن نحن نعلم مما درسنا في أول الأمر أنه إذا تمت المدة انتقضت الطهارة وهذا قول كثير من أهل العلم انا اقول هذه المساله مساله نزاع بين العلماء ومساله خلاف بين بينهم وما هو الواجب على المسلم ولا سيما المسلم المستدل الذي يعرف كيف يرجح ما هو الواجب عند النزاع الواجب ان نرجح ما دل عليه الكتاب والسنه لان بعض الزوج يقول وما اختلفت فيه من شيء فحكمه الى الله ويقول فإن تنا ذاته في شيء فردوه إلى الله والرسول ونحن إذا رددنا هذه المسألة إلى الكتاب والسنة لم نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا تمت مدته مدة المس انتقض ورؤؤه والنبي عليه الصلاة والسلام هل وقت المس ولا وقت الطهارة لا وقت المس يمسح المقيم اذا كان وقت المس ف نقول لا يمكن ان تمسح بعد ثمان المجه لكن يمكن ان تبقى طهارتك بعد تمام المجه ومثل ذلك ايضا لو كان على الانسان جوارب كان يمسخها وصار الوقت حارا فخلعهما او فخلع الجوارب بعد أن نسح عليهم فهل تبطل طهارته أم لا الصحيح أنها لا تبطل وإن كان مسألة فيها خلاف لكن الراجح أنها لا تبطل وذلك لعدم الدليل على بطلان الوضوء بخلع الخف أو الجورة وما دام هذا الوضوء قد ثبت بمكتب الدليل الشرعي فلا يمكن أن ينقض إلا بدليل الشرعي واما الجنوب اما الطهارة الثانية فهي طهارة الجنابه فكل من اجنب وجب عليه ان يغتسل غسلا كاملا يغسل جميع البدن حتى لو كان عليه جوارب يجب ان اخلعها لانه لا مسح في طهارة الجنابه الا في الكبيرة خاصه الكبيرة معروفه لكم نعم هي ان وضع كبيرة على كسر او جبس اقول يتابع على جرح او ما اشبه ذلك لا يمسح في الجنابه وفي هذا الاصل وما عدل كبيره فانه لا يمسح في الغسل من الجنابه والجنابه هي انزال المني دفقا بلذه كتاب انزال المني دفقا بلذه سواء كان ذلك عن تفتيه او عن معالجه او عن مباشره لزوجته او باي سبب يكون متى خرج المني من الانسان تصفا بلذه وجب عليه الغسل وكذلك يجب الغسل بينهما اذا حصل جناع بين الرجل وامراته وجب عليهما الغسل سواء حصل الانزال ام لم يحصل وانتبه ايها المتزوج جديدا لانه ما للاسف يكثر السؤال عن هذه المساله يكون الرجل متزوجا وفي جامع زوجته لكن لا يحصل انزال لا منه ولا منها ولا يغتسال وهذه مساله يعني يكثر السؤال عنها وانا اقول الان ان الانسان اذا جامع زوجته فانه يجب عليه الغسل ان دل ام لم ينزل لحديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جل س بين شعبه الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه زاد مسلم وان لم ينزل وهذا هو الشاهد ولكن نحن ذكرنا ان انزال المني ليس فيه غسل الا اذا كان لشهوه دفقا الا انه استثنى من ذلك النائم فالنائم اذا انتبه ووجد عليه اثر المني وجب عليه الغسل سواء ذكر احتلاما ام لم يذكر فايشك فيما عليه هل هو مني او او غير مني وقد ذكر احتلاما فهو مني وإن لم يذكر احتلاما فليس بمني وعلى هذا فنائم إذا استيقظ ووجد عليه بللا فلا يخلو من كم حالة من ثلاث حالات إما يتيقن أنه مني فيجب عليه الغسل بكل حال أو لا يتيقن وقد سبقه وقد ذكر احتلاما في المنام فعليه الغسل أو رأى بللا وقال ولا متيقن انه مني ولم يكن احتلاما فلا يجب عليه الغسل ولكن عليه ان يغسل هذا البلل الذي اصابه واخيرا اسال الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا هداه مهتدين وصالحين ومصلحين انه جواد كريم والى الاسئله قبل ان تقام الصلاه كده <تصفيق> نعم <تصفيق> لا هذه ايضا نفيده متى مسح الجوارب وخلعها فطهرت وباقيه لكن لا يمكن ان يعيدها بعد المسك الا بوضوء تام يصرف فيه لشيء كل ممسوح اذا نزع فلا يعاد الا بغسل نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه جملة كبيرة جدا من الأسئلة ونبدأ بالأهم منها وخاصة ما يتعلق من موضوع المحاضرة والسؤال الأول نظرا لأهميته وأن لم يتطرق إليه المحاضرة يقول هل استقدام خادمة وسواق محرم وأرجو الإفادة عن ذلك؟ وخاصة إذا كان غير مسلمين استقدام الخارمات والخدم الذي أرى أنه لا ينبغي لأن ذلك من الترف الزائب هذه من جهة ولأن ذلك يوجب للمرأة أو لأهل البيت عموما الاتكال الاتكال وعدم الحركه وهذا قد يؤثر نتيجه عكسيه على البدن وعلى الذهن لانه امراه اذا قعدت في البيت لا تشتغل ابدا سوف تستولي عليها الخواطر والوساوس وهذا يؤثر على بدنها وعلى تفكيرها اما اذا جاءت الحاجه الى ذلك الى الخادم فانه لا باس باستخدام الخادم والخادمه لكن لا ت لا تقدموا خادمه الا مع محرم لان حضورها بدون محرم قد يسبب مشاكل ومن اشكل ما يز... ومن اول ما يسبب المشاكل انها سوف تقدم من اهلها بدون محرم بسبب طلبك اياه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نها انت تسافر المراه بدون محرم اذا عند الحاجه ياتي الانسان بخادمه وخادم الخادم ينتبه به هو لحوائج البيت في السوق والخادمه ينتبه بها الاهل في حوائج البيت في داخل البيت ثم ليكون الخادم ثم ليكون الخادم والخادمه المسلمين لان وجود غير المسلمين في العائله له خطره اذ ان الاولاد الصغار اذا راوا هذا هذه الخادمه لا تصلي وراوا اهلهم يصلون او تبع ذلك تساؤلات في اذهانهم لماذا هذه لا تصلي لماذا هذه لا تصوم وما اشبه ذلك وحصل في قلوبهم الاستهانه في امور الدين كان الصبي يعرف او كان يتخيل ان الانسان مخير بان يكون مسلما وان يكون كافرا فربما يرجع هو الى الكفر بسبب هذا التخيل الذي تخيله نعم الصاحب الثاني يقول صاحبه ما هو الضابط في مساله المباح والمحرم من الملاهي وهل الى من الملاهي نعم وهذا الذهاب بالعائله الى الحدائق العامه المختلطه او للعوائل فقط ملكتم فيها الى اخر ما طال في هذا المجال نعم الملاهي المحرمه مثل المعازف كالموسيقى والعود والرباب وما شابهها وذلك لما ثبت بصحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون أن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاس وما ليس كذلك فالأصل فيه الحل حتى يقوم جلينه على التحرير فإن اقترن به ما يقرر التحرير كالاختلاط الذي أشعر عليه السائل كان ذلك حراما وكذلك اذا تضمن اضاعه للوقت الكثير بلا فائده كما قال اهل العلم بتحريم الورقه لعب الورقه لانها تلهي كثيرا وتضيع الاوقات وكذلك لو اشتمل على محرم كما لو كانت الالعاب الرياضيه في الكره قدو منها افخاذ الشباب فان اخاجه افخاذ الشباب محرم بما في ذلك من الفتنه وكذلك ايضا لو اشتملت هذه الالعاب على عوض بان يتسابق اثنان على عوض فيقول الغالب منا ياخذ العوض والمغلوب يؤخذ من مثل ان يتبارى شخصان وكل واحد منهما يضع 100 ريال من سبق اخذهما والمسبوق لا شيء له فان هذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق الا في نصل او كف او حاب وعلى هذا فتكون الملاهي والملاهي على هذه الاقسام الاربعه القسم الأول ما كان محرما لذاته مثل المعازف والقسم الثاني ما كان محرما لما يقترن به من الحرام مثل أن يكون مجتملا على إخراج العورة التي لا يجوز تشبه وما أشبه هذا أو يكون مجتمل على اختلاط الرجال والنسل والقسم الثالث ما كان بعوض وهو لا يجوز فيه العوض والقسم الرابع ما كان بعوض ويجوز فيه عوض كالمسابقه على الخيل وعلى الإبل والمسابقه في الرمي بالسهام فإن هذا لا بأس به لأنه يعين على الجهاد في سبيل الله الشطرنج نعم الشطرنج الراجح أنه حرام وأنه لا يجوز لأنه يشبه اللعبه لعبه الورقه وما يشبهها لأنها تفضي إلى ضياع الوقت وقد قال بعض الناس ان الشطرنج فيه فائده للذهن لان الانسان يعرف كيف ياتي خصمه ولكن هذه الفائده هي فائده نسبيه في الواقع ولكنها مدمره للتفكير الاخر لان الذهن اذا تعود على التفكير المعين صار تفكيره في غيره ضعيفا جدا ولهذا الذين ابتلوا بهذه اللعبه تجدهم اذا طلب منهم ان نفكر في امر اخر لا يجدون لانفسهم سبيلا اليه وهذا امر معلوم بطبيعه ال... الانسان انه اذا عود نفسه على شيء سواء كان ذلك فكريا ام جسميا يعتاده ولم يعرف سواه ولهذا تجد الذين يلعبون هذه اللعبه الشطرنج من ابلد الناس في المسائل الفكريه الاخرى نعم ماذا في هناك خطط معينة يحفظها اللائب ولا عبيب ما هو تسكير ولا استكاول <سؤال> انا كنت ذلك اتنزلا معهم لان يزعمون ذلك لان يزعمون ذلك في حديث لكن المخصلة هم فيه يقول استاغل نرجو ان لا يعلق احد الا الا بالورق لذا كتب سؤال يكتب الورق ولا بس ويأتي الدواء يا طول واستاذ ان الله تعالى في سوره الذاريات اخرجنا ممكان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لماذا صار الاسلام والايمان على معنى واحد في هذه الايه نعم الصحيح عند اهل السنه ان الاسلام والايمان ان اقترنا اشترقا وان انترقا اقترنا فهما من الاسمين اللذين يختلفان افتراقا واجتماعا فاذا اطلق الاسلام دخل فيه الايمان واذا اطلق الايمان دخل فيه الاسلام يعني اذا افرد احدهما دخل فيه الاخر فقوله تعالى ورضيت لكم الاسلام دينا يدخل فيه ايمان ولا لا يدخل لانه ما ذكر ومثل ومثل قوله تعالى ان المؤمن ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يختلف لما يختلف في يختلف يعني جمع بين الاسلام والايمان ومثل قوله تعالى في ايه كثيره يا ايها الذين امنوا يدخل في الاسلام لمن يدخل يدخل ناتي الى الايه الكريمه فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين كما وجدنا فيها غير ضئيل من المسلمين فهنا ذكر الإيمان والإسلام وبناء على القائدة يختلف المعنيان وإنما ورد الإيمان والإسلام على هؤلاء وهم شيء واحد لأن الله يقول فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين من هم لوط وأهله إلا امرأتهم فما وجدنا فيها غير بيت ويجب ما قال غير أحد قال غير بيت من المسلمين وهذا البيت من جملة من يضم امرأة روح وامرأة روح ليست مؤمنة لكنها مسلمة ظاهرا وهذا والحكمة في أنه قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين نعم فالصاي هناك خلاف في وقت الاذكار الصباحيه والمسائيه والمطلوب التقدير والتنقيح والاتفاق وبيان الغرض نعم ما ذكر من ما ذكر من الاذكار مقيدا بزمن فانه يتقيد به مثل من قرأ آيه الكرسي في ليله لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح فهو واضح ان قراءه آيه الكرسي تكون في الليل بعد غروب الشمس ومن من قرأ الايتين من اخر سوره البقره كفته في ليله في ليله كفته هذا واضح كما ورد مقيدا بزمن مساء او صباح سواء متقيد به وما لم يرد فان الذي يظهر لي ان الذكرى يقول من صلاه الفجر إلى ارتفاع الشمس كل هذه أذكار صباحية ومن صدر العصر إلى غروب الشمس كل هذه أذكار مسائية نعم أقول سائل إنه بحكم عملي في تسجيلات إسلامية أجد أن أكثر مبيعاتي على أشريطة الأناشيد على أشريطة الأناشيد فنرجو أن تبين لنا ما حكم الأناشيد وإن كانت مباحة فنرجو أن تنصحوا الشباب في الحد من السماء لها نعم الأناشيد الأناشيد لذا كانت لا تستنل على محرم لا يوجد فيها قبول ولا دف ولا يسط يتغنى بها الناشد كما يتغنى المغني باغنيته وانما هي نشيد مرسل فهذه الاصل فيها الاباحه ولكن لا يجوز للانسان ان يجعلها ديدنه بحيث يستمع إليها كثيرا ويعود قلبه أن لا يتعظ إلا بها لأنه إذا عود قلبه أن لا يتعظ إلا بها أعرض عن موعرة القرآن والسنة وهذا أمر خطير جدا كذلك لا يجوز أن يتعبد لله بها يتخذ عباده كما يتعبد له بالذكر والتسبيح والتكفير لان هذا من شاني الصوفيه فاذا ثبت فيها من هذه الثلاثه الا تفكر بالاله له كالدق والطبل وان لا يتغنى بها كا اغاني كالتغني كتغن, بالتغني بالاغاني الماجنه والثالث الا يجعلها هي الوائظ الوحيد لقلبه بحيث لا يغني الا بها في اي والرابع أن لا يجعلها قربة إلى الله عز وجل يتقرب بها